You What oh. do العليم قل يا الله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفروا Oh, boy. واذكروا الله كثيرا مع